فضيلة الشيخ عطي صقر إذا كان لي جار فقير ويستحق الزكاة لكنه لا يصلي هل يصح أن أدفع له من الزكاة أو أتصدق عليه وجه هذا السؤال وذكرت إجابته في فتاوى الإمام النووي عن المسألة 104 فقال إن كان بالغا تاركا للصلاة واستمر على ذلك إلى حين دفع الزكاة لم يجز دفعها إليه لأنه محجور عليه بالسفه فلا يصح قبضه ولكن يجوز دفعها إلى وليه فيقبضها لهذا السفيه وإن كان بلغ مصليا رشيدا ثم طرأ ترق الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعها إليه وصح قبضه لنفسه كما تصح جميع تصرفاته هذا ما جاء في فتوى للإمام النووي. لكن هذا الحكم في من ترك الصلاة كسلا وهو معتقد وجوبها عليه أما من تركها عمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر والكافر لا يعطى من الزكاة ومهما يكن من شيء فإن دفع الزكاة للفقير المستقيم المواظب على الصلاة والطاعة أولى من دفعها إلى غير المستقيم وذلك تشجيعا على الطاعة ومقاومة للعصيان والله أعلم